بوك تو تريغيت اي شتات سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون روغس في الطريق في الطريق اي وثطان مي موتو تشكلات هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل اي اوتان م بيشيكلت هو يسافر بالبيسكليت الدراجة هو يسافر بالبيسكليت اي شكون ن كنب هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام اي اوثتون ما انيه هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه اي اوثتون ما فاركو هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب ai noton huwa ysibah huwa ysibah a është e rrezikshme këtu? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ a është e rrezikshme të udhëtosh me autostop هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ ا اش ت ريزكشمه ت شتيسش نات؟ هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ كيمي نغتروار روغ لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق يمي ن روغ ت غابوار نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ دوه ت كفهيمي ينبغي أن ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع. كومونت باركويم كتو؟ اين يمكن ايقاف السياره هنا؟ اين يمكن ايقاف السياره هنا؟ ا كا فانت باركيمي كتو؟ ايوجد هنا موقف سيارات. هل يوجد هنا موقف سيارات؟ سا كو مود باركوي م كتو كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ا بانيسكي هل تمارسو سكي؟ هل تمارس السكي؟ A do të ngjiteni lart me ashensorin? هل تصعدوا بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ ا mund të marrësh këtu huat slita për ski? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات تزلج